بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زدرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والدبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا داءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى